اعلموا عباد الله اعلموا عباد الله أن الميزان إذا مصب للعبد فهو من أعظم الأهوال يوم القيام لأن العبد إذا نظر إلى الميزان انخلع فؤاده وكثرت خطوبه وعظمت كروبه فلا تهدأ روعة العبد حتى يرى أن يثقل ميزانه أم يخف فإن تقل ميزانه فقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه فقد خسر خسرانا مبينة ولقي من العذاب أمرا عظيما تسأل عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله بيعرف الناس أهليهم يوم القيامة أيعرف الناس أهليهم يوم القيامة قال نعم إلا في ثلاثة مواضع إلا في ثلاثة مواضع إذا تطايرت الصحف وإذا نصبت الموازين وإذا ضرب الصراط على جهة نعم عباد الله ان العباد إذا قدموا إلى الميزان عظمت كروبهم حين أمثرت لهم قبائحهم وعيوبهم وأزنت أوسارهم وذنوبهم وضاقت حيلهم وتغيرت أحوالهم الأماني هناك يتمنى كل واحد يتمنى كل واحد حين ذاك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 فكنتم بها تكذبون فعلوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون طال فيها طال اخسأوا فيها ولا تكلمون اللهم بيض وجوهنا وثق الموازيننا وزحزحنا عن النار وأدخلنا الجنة يا عزيزي يا بخار تحصل لمحة والنفسات في صحف حان التسليم والمشهد أكبر وعظيم وكتاب سجل لا ينسى تحصل لمحة والنفسات في صحف حان التسليم والمشهد أكبر وعظيم يتاء صاق م تد سيجوز الن